فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي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 124. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 125. وباركنا عليه وعلى إسحاق 126. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين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 وَهَدَيْنَاهُ نَصْرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي عبادنا المؤمنين وان ان يا سلامنا المبسلين اذ قال لقومه انا ستقون اتدعون باعا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين